ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن ألذروا أن ألذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق.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 والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهذاكم أجمعين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 من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ي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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا وَلَا حرمنا من دونه من شيء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 أَوْ ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أَوْ ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف رحيم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 الرب وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْفَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُ إِلَهًا إِثْنَيْنِ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 داعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لا تسالون عما كنتم تفترون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 ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.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 فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناهو من رزقا حسنا ومن رزقناهو من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله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 إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون.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 وجعل لكم من جلود الأعاب بيوتا تستخفنها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتعا إلى حين. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّ خَلَقَ ظِلَالاً وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَاماً وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَطِيقُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَطِيقُم بَأْسَكُمْ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 وألقوا إلى الله يومئذ السلم وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كاثن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمم هي أربى من أمم إنما يبلوكم الله به، ولا لَكُمْ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.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 ولا تتخذوا أيما نكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون.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 كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 ثم إن ربك بالذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أم متاً قانة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة